وَإقَالَلُ قُمَالُ لِبَنِهِ وَهُو يَغِبُهُ يَابُ نََّ لَا تُشرِك بِاللهِ إ الشِرركَ لَ غُلْمٌ عَظم وَ الصويْنَ الْإِسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُّهُ على وَهْنَ علىى وَهْنِيُ وَفِصْوالُوه فِي عََيْ. وَفِي صَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ النَّصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 فَمِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَكُفِّهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ